ك من المُضَرِّين قال فبما أَعْرِيتَني لَقُولَنَ لَهُمْ صِراقُكَ الْمُستَقِيمُ ثُمَّ لَأَتِينَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَالِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَدْلُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ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 فَكُلَا مِنَ الْحَيَثِ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقَالَ لَهُمَا ﴿لَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَن هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مِنَ تكونا ملكين ان تكونا من القاردين وقاسمهما ماء ان لكلكما مناصدين فدللهما بغروب فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك المشجرة ألم أنهكما عن تلك المشجرة وأخل لكما إن الشيطان لكما عدو